بسم الله الرحمن الرحيم طاب والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ودعننا ما تنقف الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 كذكرة وذكرى لكل عبد منيد ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقلبات قاتلها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك القروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإكوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق عيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان علم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن السماد قعيد ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائط وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم أديد وقال قرينه هذا ما لدي عسيد أرقيا في جهنم كل كفار عني ذِي مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً إِنَّهَا لَظَالِمَةٌ فَأَصْيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قُدِّمتُ إِلَيْكُمْ بِالْعَنِيدِ لَا يُبَدَّلُ قَوْلُ لَدَيَّ وما بظلام للعبيد يوم نقول لجهنمها من تلأت وتقولها من مزيد وأزنفت الجنة للمستقين وير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حبيب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 اَقْبِلْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَشْهَدٍ قَرِيبٍ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المطير يوم تشفق الأرض عنهم صراعا ذلك حسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يطاب